يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يذنونكم من الكفار واليجدو فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المستقيم واذا نزلات سوره فمنهم من يقول ايكم زادت هذه فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستدشرون وأما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أن هم يفتدون في كل عام نرة أو مرتين ثم لا يفدون ولاهم يذكرون وإذا لا أنزلت صورة نظر بعضهم إلى بعض لف بعضهم إلى بعض هل يرى من أحد ثم صرف شرف الله قلوبهم، شرف الله قلوبهم بأنهم قلوا لا يضقون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فَإِنْ تَوَلَّ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ